السؤال إذا كان الإنسان على سفر وأدركته الصلاة المفهوضة وهو علامة وسيلة نقل فكيف يؤدي الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه لا يوم الدين أما بعد فإنه يختلف الأمر بين الصلاة المفروضة التي يمكنه أن يجمعها مع غيرها أم لا فإن كان المركب يتوقف في كل محطة بحيث يساوه أن يصلي في الأرض صلى فيها ولا يعدل عنها إلى غيرها وإن كان يعلم أن السائق لا يسمح بالتوقف في الصلاة فإن له أن يجمع بين الصلاتين إما تقديما أو تأخيرا للحرج فقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضر من غير سفر ولا مطب قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته وأما إن وجد على مركبه ولم يصلي بعده وليست مجددا مما يمكن أن تجمع مع غيرها كالصبح والعصر مع المغرب وخشي فواتها ولم يسح النزول فليصلي بحسب قدرته وبالهيئة التي يستطيعها إذ لا تكليف إلا بالمقدور لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والعلم عند الله تعالى